خمسة عشر. استمع إلى الحوار ثم قرأه. أهلا وسهلا يا والدي. أهلا بك يا ولدي. كيف حالك؟ أنا بخير. شكرا يا والدي. أين والدتك؟ هي في المطبخ. أين أختك؟ أختي في الصالة. بعد وقت قصير، الوالد ومحمد في الصالة. يا والدي. من هذا الولد في السورة؟ هذا مصطفى، هو ابن أحمد هل له ولد واحد؟ لا، له ولدان إثنان ومن هذه البنت؟ هي بنت أحمد أيضا. هذه أسرة جميلة